بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَرَأَى أَنَّ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى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 ان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزمانيه كَلَّا مَنَا تُطَعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرْبْ